بسم الله الحمد لله السلام وعشول الله صلى الله عليه وعلى الله صحبه سلم كثير من أمور العطف فهذا نفس جديد من جلوس الدال الأخرة والتي نتدرس فيها الركن الخالص من أركان الإيمان وهو الإيمان بلقاء الله جل وعلا الإيمان من يوم الآخر ولازمنا في ذكر علامات الساعة بعد تقسيم الذي ذكرناه قبل ذلك تنقسم علامات الساعة إلى قسمين إلى علامات صغرى وعلامات كبرى وتنقسم العلامات الصغرى إلى ثلاثة أقسام علامات ظهرت ولم تتكرم انتهت ولم تتكرم ذكرنا من ذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموت النبي صلى الله عليه وسلم وكالشطاق القمر القسم الثاني من علامات السورة علامات ظهرت ولا زالت مستمرة وفي الزياد كظهور التبرج وانتشار القتل وسبك الدماء وهناك القسم الثالث من العلامات الصغرى وهي التي لن تظهر بعد وذلك كالحصار نهر الفراط عن جبل من ذهب وكظهور البهدي المنتظر وغير ذلك من العلامات التي لن تظهر بعد ذكرنا في آخر درس من دروس علامات الساعة من علامات الساعة ظهور الفتن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعن ازديادها بأنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم تتغير فيها القلوب فيصبح رتل فيها مؤمنا ويمسي كافراً ويؤسي مؤمنا ويصرف كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا هذه فتن التي يرتقب بعضها بعضا التي تدع الخليمه حيرانا فتن يرتقب بعضها بعضا من شدتها على الناس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان يمر المؤمن بقبر أخيه فيقول يا ليتني مكانك من شدة الفتن وكثرتها يمر بقبر أخيه يقول يا ليتني مكانك حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع عندما صارهم في آخر حياة قال ليهنأ لكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه إني أرى مواقع الفتن بين البيوت كمواقع القطري وهذا دليل على كثرة الفتن كأنها أصبحت كقطري الماء هذه الفتن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطور على المسلمين من قبل المشرق أي من قبل العراق عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في مدنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مكتنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا فقال رفل وقال يا رسول الله وفي عراقنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هنا قرن الشيطان من هنا تأتيكم الفتن وقال صلى الله عليه وسلم هنا أي في المشرق أو منها هنا من المشرق رأس الشيطان ونبه الفتن عليكم منها هنا أي من المشرق نبه الفتن ورأس الشيطان ومعنى قرن الشيطان أي قوته وأتباعه وإذا نظرنا كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله إلى كل الفتن التي ضربت بلاد المسلمين سواء كان من أنفسهم من الفرق الضالة كالخوارب والقديانية والزردشلية وغير ذلك من الفتن ومن الفرق الضالة كالقرامطة الإسماعيلية وغيرهم وجدنا أن كل هذه الفتن بدأت من العراق وبدأت من بلاد فارس من قبل إيران وما بعده كذلك كل بلاء ضرب بلاد المسلمين من عدوهم تجد أن أساسه من قبل المشرق من بوابة العراق إلى بلاد المسلمين كما حصل في أيام التطار عندما دخلوا إلى بلاد المسلمين عن طريق بوابة المشرق وهي العراق وما نراه في هذه الأيام من الخرض والذي يحدثه الروافط في بلاد المسلمين نجد أن السبب الرئيسي فيه هم من؟ هم بلاد فارس هم بلاد فارس هي إيران التي تدخل السلاح إلى الحوثيين في اليمن والتي تساعد بشار في دمشق وفي سوريا والذين يضربون العراق الآن هم الشيعة والذين استولوا على لبنان هم الشيعة وهكذا فتجد أن كل الفتن دخلت عن طريق البوابة المشرق وهي العراق كذلك أيضا في نهاية الزمان عند خروج الدجار أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي إلى بلاد المسلمين والعرب من المشرق فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجار يخرج من أصفهان معه سبعون ألفا من اليهود عليهم الطيلسان يأتون من بلاد فارس أيضاً إلى بلاد المسلمين كذلك الحروب والمعارك أو الملاحم التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان من جملتها كما سأتنا في الدرس القادم بإذن الله تحت عنوان الملاحم والفتة والملاحم وال والفروب فكان منها أو من جولتها كما سأتينا تفسير ذلك وتفصيل ذلك أننا سنقاتل الترك الترك وهم قوم فدس الأنوف وجوههم كالمجال المطرقة وششهم عمل زي الترس المضور وهذا أشبه ما يكون بالصين ومنغوليا وغيرها من هذه البلدان الذين يلبسون الشعر وينتعلون الشعر في الشتاء من شدة برودة الجو عندهم ان تبص تلاقي واجه الصيني او الناس لتلاقي عملة زي ايه زي الترس المدور كده وتحس انه مصطبة واحدة حس انه مطبعة واحدة جده واخد بالك اول ما تشوف وشو طول ده إيه؟, ايه ده صيب عندي مش مكتوب علي ملق ده اول ايه ايه ايه خلقته جده فسبحان الله عليه وسلم وصفهم وصف ضقيق جدا وهذا ايضا يطلق على التطار على التطار على المنغول والتطار نفس ايه نفس الخلقة ويلبسون الشعر وينتعلون الإيه؟ يلبسوا الفارو ويلبسوا البرامات الطويل الفارو دي يأتي برضه في رجليه ومنفس الكلام وده يجبنا بالتفصيل عند الحديث عن خرزة وكرمان وغير ذلك من البلاد التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كنا توقفنا في الحديث عن الفتن التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم في معركة الجبل وصفين والتي كان أساسها الخواني أساسها مقتر الرثمان رضي الله عنه وأن بداية الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بها حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يخبره عن الفتن والملاحة وكان يحفظ هذه الأحاديث رضي الله عنه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بداية الفتن التي تثور بين الأمة تكون بكسر باب هذا الباب جعله الله تعالى حاجزاً وحجاباً بين الناس وبين الفتن فأخبر حذيفة أن الفتن تأتي إلى الناس بباب يكسر فقال له عمر يفتح قال بل يكسر وكان عمر يعرف أنه ذلك الباب كما أخبر بذلك في روايات أخر أنه الباب الذي يكسر وفعلا كسر هذا الباب وهو عمر رضي الله عنه وقتل على يد رجل أيضا من بارض من بلاد فارس فأقول لكم بداية الفتن كلها من المشرب منها هنا رأس الشيطان ومنها هنا تأتيكم الفتن وتنبح بكم الفتن وفعلا أبو الأولو المجوسي الذي قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم ختحت الفتن وصارت الفتن على المسلمين وسفكت الدماء بعد ذلك بين أطهر جيل ظهر على وجهه الأنبياء وأنشير الصحابة رضي الله عنهم في معركة الجمل وفي معركة صفين وما حصل فيهما أما عن تفصيل ما حصل في الجمل وصفين ومقتل عثمان والسبب في ذلك وما حصل وما آل إليه الأمر فهذا سنرجله بإذن الله تعالى إلى دروس العقيدة التي قبل المغرب لأن هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل وبمناسبة تفصيله نذكر عقيدة أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة وهو الكف عن ذلك وكما سلمت من ذلك أيدينا تسلم منه أجسنتنا كما قال العلماء وسجلوا ذلك في كتبهن أما تفصيل ما حصل وعقيدة أهل السنة والجماعة فيما حصل فكل ذلك في الدروس التي قبل المغرب بإذن الله تبارك وتعالى نفصلها كما موجود عندكم في الكتاب في كتاب احداث النهاية أو علامات الساعة للشيخ محمود المصري وسنضيف عليه بعض الأبحاث في العقيدة من كتاب العقيدة الذي نحن بصدد شرحه وهو كتاب معا أو مختصر مع الجميع القرن فإن شاء الله كلامنا نرجوه بالتفصيل لنواصل الحديث عن علامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الذي ذكرته ملخص لما مضى من دروس حتى يعني يستطيع الذي لم يحضر معنا قبل ذلك متابعة هذا الأمر أو متابعة هذه السلسلة حتى لا يفك عنه شيء من يف. من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تداعي الأمم على أمة الإسلام, على أمة الإسلام. فعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها يومئذ يا رسول الله الأمم كلها تتكلم علينا لأننا أليلين هنستضعفون فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم يومئذ كثير ولكن من تكالب أهل الكفر على أمة الإسلام لتفكيك بلادهم ونهب ثرواتهم عن طريق الروسي وتحالفهم مع الروافط وكذلك أيضاً عن طريق أمريكا وتحالفها مع من تتحالف معهم فأصبحت بلاد المسلمين وثروات المسلمين كما ترى في هذه الأيام حتى تبدح هؤلاء الروافق الشيعة في إيران وقالوا لبنان أصبحت معنا ودمشق أصبحت معنا وبغداد معنا وصمعاء معنا وكل هذه البلاد أصبحت معنا ولم يبقى لنا إلا مكة والقاهرة إلا مكة والقاهرة لأنهم إذا سيطروا على مصر فقد سيطروا على الشرق كله بل إنهم بذلك قد سيطروا على الشرق وعلى بلاد المغرب العربي بأسرها وإذا سيطروا على السعودية فإنه بذلك تسقط دول الخليج كلها تماعا في أيدهم لتحقيق قلمهم الدولة الصفوية التي سال لعابهم بعد ما حصل في سوريا لأن إيران أمنية حياتهم أن يروا البحر المتوسط ليتسنى لهم المصول إلى ما تم طردهم منه بفضل الله ثم بهؤلاء الرجال كصلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله ولمد أن نقرأ التاريخ جيداً وأن نعلم العدو والحقيقي هم هؤلاء الشيعة هم هؤلاء المنافقون الذين قال الله فيهم هم العدو فاحذرهم هؤلاء الذين يتحالفون مع اليهود والذين يتحالفون مع الأمريكان ومع الروس المهم طالما أن الهدف واحد تفكيك بلاد أهل السنة طرم أن الهدف واحد وهو إبادة أهل السنة والجماعة في كل مكان تحت زعمهم محاربة الإرهاب فنقول إذا كانوا يحاربون الإرهاب أليس ما تفعله ايران إرهابا في بلادهم أليس هدو كل مساجد أهل السنة في إيران أليس إرهاباً؟ أليس سجل وقتل أهل السنة في إيران إرهاباً؟ ألا الذي يحدث في بلوشستان وغيرها أليس إرهاباً؟ الذي يحصل الآن في اليمن ويحصل الآن في سوريا وفي حلب أليس هذا إرهاباً؟ ليس عند هؤلاء إرهاباً؟ الضحية وأن الذي يباد هم أهل السنة والجماعة ولكن نقول لهؤلاء جميعا كما قال تعالى يريدون ليدفئ نور الله بأخواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون نقول لهم ستكون الشام مقبرة لكم كما أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم فالملائكة تبسط أجنحتها على الشام وإذا فسب أهل الشام فلا خير فيكم وأهل الشام لم ولن يفسد بإذن الله تبارك وتعالى بل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الغروب ستكون في آخر الزمان بأن فسطات المسلمين سيكون في الغوطة شرقي دمشق كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه ستخرج من دمشق جيش هو خير الجيوش على وجه الأرض هم خير أناس قاتلوا في سبيل الله وستفتح أمامهم القسطنطينية إسطنبول ستفتح مرة ثانية وستفتح روما بإذن الله تبارك وتعالى كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم وسنقتل اليهود في هذه البلاد المباركة في بلاد الشام إذن هذا الذي يحدث في هذه الأيام من هذه الهجمة الشرسة ومن هذا التكالب أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم ما الذي أتى بروسيا؟ ما الذي أتى بأمريكا؟ ما الذي أتى بهذه البلاد التي لم تكن تحلم يوما ما؟ أن ترى هذه البلاد ولكن هذا قدر الله جل وعلا هذا ما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم هذه التحالفات التي تثم الآن هي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ستصالحون الروم صلحا تقاتلون معهم عدوا واحدا ثم يخدر بكم الروم وأجمعون لكم تحت ثمانين غاية كل هذا أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم إذن من علامات الساعة تداعي الأمم على أمة الإسلام من علامات الساعة كذلك فشوه التجارة وأن تشارك المرأة زوجها في التجارة وتسليم الخاصة وقطع الأرحامين كل ذلك جاء في مستل الإمام أحمد بسند صح... صح... صححة الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها في التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلب انظر إلى هذه العلامات المجتمعة قال صلى الله عليه وسلم إن بين هذه الساعة تسليماً خاصة ما معنى تسليماً خاصة؟ أن يسلم الرجل على الرجل للمعرفة واحد يأ крупن واحد عنبه يسلم عليك يjekل الصعب المالي exist عليه وشو وشو بعض. تسليم الخاص والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف على من عرفت ومن لم تعرف لأن إفشاء السلام يزيد لل gels لأن إفشاء السلام يزيد المحبة لأن إفشاء السلام يزيل الضغائم من القلوب سبب من أسباب دخول الجنان كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم فقال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء ولي الحارقة لا أقول حارقة الشعر ولكن حارقة الدين والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا أنا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم فمن علامات الساعة البخل بالسلام من علامات الساعة إفشار السلام للمعرفة ونحن نرى في هذه الأيام قلة السلام ونضرة السلام طرى من الناس من يستبدل تحية الإسلام بتحية أخرى لما يجي رد على التليفون بدلا يقول السلام عليكم يقول لك ألو والتالي يقول له ألو بدلا يدخل في الفصل عشان يسلم على الطلبة يقول له صباح الخير جود مورنين جود أفترنون إلى غير ذلك من الكلمات وتجد ندرة إفشاء السلام بين الناس فضلا عن قطع الرحم وغيرها من المآسي التي حصلت الآن بين الناس وهي دليل من على علام من علامة الساعة إن بين هذه الساعة تسليم الخاصة وخشو التجارة انتجار التجارة حتى تعيل المرأة زوجها في التجارة اختلاط النساء بالرجال في العمل أصبحت الآن ترى الموضة المستحدثة الجديدة نساء يجلسن في المحلات مطلوب آنسة للعمل في المحل كل دين علامات الساعة مطلوب آنسة تجد وحدة فتحة حل وحدة فتحة مش عارف شمعية إيه واحدة فتحة كذا تجد مشاركة المرأة للرجل فضلا عن الموظفات تجد المكتب فيه رجال ونساء لوحدة جيبك كوس عشان تأشرها الصبح وأعدى في المكتب وأعدى ثلت وتعجل وأحيانا يتكلمون في الأعراض وغير ذلك فهذا الفشوء لانتشار عمل المرأة من علامات الساعة كذلك فشوء اتشار معنى كشوه التجارة إما في البلد الواحد وإما بتقارب الأسواق بين البلدان ونحن نرى هذا أعطيك مثالا انظر إلى بلد سيش البيل بلد تجارية هل كنت ترى منذ سنوات عدة هذا الكم الهائل من الأبراج والمولات هل كنت ترى هذا الكم الهائل من المحلات التجارية إن جواب قطعا لا إن قطعا لا. يعني أنا أذكر عندما أتينا إلى شارع باتة فكان شارع باتة دي أيامها الكلام من حوالي ما يقرب من 17 أو 18 سنة كانوا يسمونها البر الثاني كان اللي يجي رايح هناك الشارع بتاعني لك رايحين البر الثاني كنت تتحيل عن الناس اللي كانوا في شارع المحطة اللي مبتوع الدهب كان شارع المحطة دي بيش غيناس كان هي دي شربين شارع المحطة دي شربين عدت كمري الميتين إبانت رايح عند القرافة رايح عند الترب كانش فيه أي حاجة طبعا مش غيره ست موجود والكلام ده لكن كان ايام بقى راجل ضغط العالي والحاجات دي كانت هناك الشاير من الكلام شارع باتا كنت تيجي تتحير على تومه محلات الذهب او اي محل في شارع المحطه تقول له ما تيجي تروح شارع باتا دوت وتاخد المحل هناك ب 50 جنيه وعقد مفتوح عقد اللي بيسموه عقد شهر الله لا يعاد الظلم الظلم ده تقول له تعالى خد محل ب جنيه يقول لك لو انا اقبل هو حد بيمشي هناك اصلا حد بيمشي هناك شوف الوقت شارع باتا الوقت بقى شكله أسعار إيه ومحلات بأد إيه وإلى خلق دي مثال مصدر على بلد سما شربين فضل ما لو أنت انتقلت إلى المنصورة إلى غيرها من البلاد الكبيرة لا دي بلد بس الضيارة هي تشوفي تشوفوا التجارة بأشكله إيه في هذه البلاد دي كله من علامات الساعة دي الكلام ده في بلد في قرية في مدينة فكيف بالمعاملات عن طريق النت؟ عن تبادل التجاري عن طريق الدول وعن طريق الشركات الكبرى وغير ذلك من الكل دوت من علامات الساعة ومشاركة المرأة للرجل في التجارة كذلك أيضا من علامات الساعة قال وقطع الأرحام وطبعا هذا شيء لا يحتاج إلى تلضيح كان زمان صلة الرحم كان زمان حسن الجوار أما الآن من الأخ معفوف بيت واحد مش فيين بعض ممكن الأخ معقوب بيت واحد ورفع الأوضاء على بعض في المحاكم ممكن الأخت ما تعرفش أختها عشان رفع عشان تاخد حقها في المراس وإخوتها العطال لها المراس وإلى آخر تجد قطع الأرحم لأدفه الأسباب كلام لا كانش الأول كلام الأول كان الرجل يقعد كده في وسط الدار يحط الطبية وحط الأصعى وكل عجل من عياله بزوجته بعياله كل يكل من أصعى واحده كل يأكل من أصعى واحدة ممكن تلاف في القوضة في الشقة الواحدة خمس قصة كل عيل بمرطة بعياله في قوضة الوقت أصبح كل عيل في شقة ممكن معرفوش حاجة عن دوارة ممكن في الأفرح والأحزان لا يعرف عن بعضه شيء قطعت الأرحام وقطعت الأرحام لأدفع لأدفع الأسباب بسبب الدنيا والتكالب على الدنيا وحطاب الدنيا الفاني ولو كل عاقب نظر إلى مستقبله وإلى قبره علم أن هذه الدنيا ستنتهي بكل ما فيها قال وقطع الأرحام وشهادة الزور وإذا موجود شهادة الظلم الكذب وتزييف الحقائق شهادة الظلم الشرط في المحاكم بس لا نحن نرى الآن في المحاكم عتاة المجرمين يخرجون مبرئين ونرى الأبرياء تنفق لهم التهم وللأسف الشديد للأسف هذا شهادة الظلم الذين يزيفون الحقائق لناس ويشهدون الكذب والزور في وسائل الإعلام وفي برامج التكشور انتشر الكذب وانتشر الخداع وشهادة الزور قال وكتمان شهادة الحق يفش الكذب والزور ويبتم الحق وظهور القلم ومعنى ظهور القلم يعني ظهور وسائل الطباعة تجد الآن وسيد الطباع انظر إلى هذه الكتب التي بين أيديك الآن هذه الطبعات المذهلة كنا في قبل ذلك منذ عدة سنوات لكي نسمع شرحا لأهل العلمز الشيخ بن عثيمين أو غير تجد إيه؟ في مشقة شديدة عشان تجيب الشرط ديت وعشان تسمعها وعشان تكتبها وترجع تبيضها مرة ثانية الآن تجد كل كلمة قالها هؤلاء العلماء مكتوبة مكتوبة ومكتوبة بأحسن الخطوط وبأحدث الطبعات وبأحسن الألوان ولكن انتشر القلم وصلف الناس عن القلم انتشرت الطباعات وانتشرت الكتب ولكن أصبحت همم ضعيفة فصرف الناس عن طلب العلم مع توفر هذه الأشياء في أيديهم اللي كان عايز قبل كده يدرس على حد من أهل العلم كان يروح البلاد ويسافر لكي يسمع للشيخ فلان الوقت مع وسائل الاتصال الحديثة مع الكتب مع الأشرطة مع المواقع مع المحطات مع الإذاعات مع الفضائيات بقى الشيخ يجيلك عندك والتاعد على السلطة الأوضة ولكن قل من يطلب العلم وقل من يستمع إلى هذا العلم فظهور القلم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اهل العلم وذلك بما نراه في زماننا من انتشار الكتابة ووسائل الطباعة والتصوير وغير ذلك كنت عشان تنسى الكتاب كان العلماء عشان ينسى كتاب او مخطوطة زمان يعملوا ايه يعودوا يكتبوها بالريشة والحبر الوقت عشان تصور اضخم كتاب من كتب المسلمين تعمل ايه نسخة BDF تنزل على النت نسخة BDF تزلها عندك في سوال في ثواني تلاقي بعضنا عنده التليفون اللي في جيبه يقول لك أن معيه على التليفون الموسوعة الشاملة الموسوعة الشاملة دي فيه تراس المسلمين كل موجود فيه كل الكتب في كل المجالات الأديمة والجديدة بضغطة زر تفتح أي كتاب وبضغطة زر تطبع أي صفحة وتطبع أي كتاب في لحظات وفي دقائق معدوده كل دي يدخل تحتها يا جماعه ظهور القلق ظهور الايه ظهور القلب. كذلك أيضا من علامات الساعه التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تقارب الزمان تقارب الزمان وتقارب الاسواق فقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري قال لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب ويتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج قيل وما الهرج قال القتل القتل حديث في صحيح البخاري قال يتقوم الساعة حتى تظهر الفتن وقد ظهرت الفتن وكثرت ويكثر الكذب أصبح الكذابون الآن يوصقون بأنهم الصطوة وأنهم إعلاميون وأنهم كذا وكذا فكثر الكذب. نرى تقارب الأسواق في هذه الأيام المحلات التجارية الكثيرة التي يجوى لبعضها تقارب الأسواق الصفقات اللي بالملايين والمليارات عن طريق البرصة وعن طريق غيرها من الشركات والمراسلات وغير ذلك ويتقارب الزمان يعني تنزع البركة من الوقت فيصبح تصبح السنة كالشهر ويصبح الشهر كالاسبور كالجمعة وتصبح الجمعك اليوم ويصبح اليوم كاحتراق السعفه بص تلاقي ايام الجمعه بتيجي ورا الجمعه الشهر بيخلص تلاقيك بتقطع النتيجه فاجات لك النتيجه فرص ايه السنه فرصت في السنه الجديده تقطع ايام جري جري تجد تقارب الزمان ونسع البركه من الأزمان قال ويكثر الهرج والهرج هو القتل ومن تقارب الأسواق وتقارب الزمان ما يحصل من التبادل التجاري بالبضائع والسلع بين الشركات وفروعها في دول كثيرة وكذلك الشراء عن طريق التلفون والفاكس والإنترنت وأيضا هذه الأشياء العجيبة التي ظهرت كالفيزا كارت وأشيكات وغير ذلك من المعاملات المصرفية بل هناك قنوات متخصصة أصبحت الآن في وسائل الإعلام كل هدفها عرض السلع والبضائع وكذلك نشر الإعلانات للشركات والأشخاص في قنوات مخصوصة للبيع والشراء كنواك لعرض المنتجات ونحو ذلك من الأمور في صحف في مواقع يقول لك ادخل على موقع كذا لعقل الش... مع شركة كذا ومع شركة كذا أما تقارب الزمان الذي ورد في الحديث فالمراد به سرعة مرور الأيام التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك سرعة انتهاء الأجيال فنرى الأعمار أصبحت أقصر مما سبق يبقى نزع البركة من الوقت ونزع البركة من, إيه كمان من العمر كنت سمع تسمع عن اللي عنده ستين سنة وسبعين سنة وتمالين سنة الآن تجد الموت يحصد الشباب حصدا وأصبحت تسمع عن فقيد الشباب كثيرا الذي يموت في ريعان الشباب أصبحت أعمار الناس قليلة أصبحت هناك أمراض فتاكة مستعصية تأكل الشباب قبل الكضار كل ذلك من نسع البركات كذلك أيضا حديث الذي راه أحمد تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة احتراق السعفة كل ذلك يدل على نزع البركات من هذه الأعمار ومن هذه الأوقات كذلك أيضا ما يجري الآن من التراسل بين الناس عن طريق الهاتف وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة كنت قديماً لكي تنقل الرسالة من مكان إلى مكان تأخذها يأخذها الحمام الزاجل في أيام معدودات وأيام كثيرة أصبحت الآن عن طريق الهاتف والوطس والفيس وغير ذلك في لحظة تنتقل أضخم الرسائل وأضخم المعلومات من مكان إلى مكان أصبح عن طريق الكاميرات والبث المباشر وغير ذلك ينتقل الإنسان بصورته وكلامه أمام الآخر من قارة إلى قارة ممكن أن تكون في مصر واحد يكلمك من الصين كان ويراك وتراه بالصوت والصورة كل ذلك يدع على تقارب, تقارب الزمان ما هذه كلها معاني لتقارب, لتقارب الزمان كل ذي معاني لتقارب الزمان تقارب الزمان إما تقارب الوقت إما تقارب وسائل الاتصال إما بسبب نسع البركة من الوقت إما بسبب نسع البركة من الأعمار وكل ذلك محتمل كذلك أيضا ما ذكر في هذا الحديث من كثرة الكذب أصبح كثير من الناس يمتل الكذب أصبحت تسفك الدماء بسبب الكذب أصبحت تلوث الأعراض بسبب الكذب أصبح الآن يسجن الأبرياء بسبب الكذب أصبح الآن يلطخ الأعراض سبب الكذب عندما تنزل كذبة على وسيلة من وسائل الاتصال في حديث مكذوب حديث موضوع خبر مكذوب ويمزل على الواطس وعلى الفيس وعلى غير ذلك من الأمور وتجد الناس لا يتحرون الصدقة في ذلك بمجرد ما تجيله رسالة انشرها العشرة أبنا عليك تعطيها العشرة اللي ما, يدخل اللي ما يكتبش رايك اللي ما يكتبش الله أكبر مش عايق يجيله وتحطينه والناس تعتين من كلام لكلام وكل كذب, كذب في كذب فأصبحت الآن هذه وسائل تنشر الكذب وتروج للكذب كذلك أيضا ما ذكر في هذا الحديث من كثرة الهرج والهرج هو القتل وسف الدماء فقد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فقال إنه ليس بقتلكم الكفار ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل الرجل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه قالوا سبحان الله ومعنا عقولنا الناس اللي بتهط البعض عقولها معاها فقال لا إنه ينزع عقول أهل ذلك الزمان حتى ويخلفه باقي يحسب أحدهم أنه على شيء وليس على شيء أصبح الآن سفك الدماء للأسف الشديد انظر ما يدور الآن في العراق انظر ما يدور الآن في سوريا انظر ما يدور الآن في ليبيا انظر ما يدور الآن في اليمن وفي غيرها من الملدان انظر أيام الثورة هنا في مصر وما الذي كان يحصل بين الناس أو الخلاف في الأراء السقيمة بين الناس بعضهم بعض أصبح الآن التخويل وربما الضرب والقتل وسفك الدماء وغير ذلك من الأبور فسلم الكفار من أيدي المسلمين ولم يسلم المسلمون بعضهم من بعض من يأمل مننا الآن أن يكلم أحدا في الطريق أو في الشارع ربما إذا كلمت شخصا وجدت السنجة وجدت المطوى وغير لا أكفه الأسباب شوف كده لما مثلا اتنين يحفوا بعض وهم ماشيين في الشارع تلاقي السنج ما تعرفش طلعت منين المطوى جات إزاي وتلاقي دي ساعد وده يسند وده يخبط وده يعمل أشياء عجيبة وغريبة في هذه الأيام وصدق الإمام أحمد عندما قال إذا رأيت في هذا الزمان شيئا مستقيما فتعجب شوف سبحان الله إذا رأيت شيئا مستقيما إيه؟ فتعجب ليه لإن في زمن الفتن الأصل لعوجاك والعياذ بالله كثرة الهرجين كثرة الهرجين يعني حتى من الحاجات المضحكات المبكيات واحد يعني لما سمق خطبة من خطبة بالجمعة إن التجار يخفقوا بالناس ويتقوا الله في الناس وكتاع إنه إن واحد يعني سقل في خطة من خطبة وطلع بقى عشان ينفس الكلام ده يعني, يعني قال لك أمرثق بالمسلمين ونزل فالسرعة مثلا بتبع بكاس الراجل بقى إيه رخصة شوي قال لك أستراجل ما عنده زم ده غشش الحاجة دي يعني حتى المصبوط بيكبروا يعمل إيه يبقى بايز يعني حتى لو جه واحد عايز يبقى مظبوط الناس هي اللي ايه يبوظ يعني راجل عايز يخفف ويقوي ينزل السلعه عشان يقول لك اصل أصل, اصل مش عارف حاطط فيه ايه طيب خلاص خلي خلي الناس بتحب الغالي خلاص خلي الغالي غالي غال واخد بالك بقول اشياء عجيب اذا رايت شاء مستقيما فتعج قال ومن علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كثرة موت الفجأة ففي الحديث الصحيح في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين هذه الساعة موت الفجأة يعني موت الفجأة واحد يموت بالسكتة القلبية واحد يموت فتأة يبقى رايح يزور ناس يقعد عندهم يقول لك لو الناس متصوت مش على المريض اللي كان راح يزوره على الصحيح اللي كان راح يزور المريض شيء عجيب سبحان الله أصبح الآن الشاب يخرج في ريعان الشباب فلا يرتع تنزل صورته على الفيسبوك أصبح الآن الشاب بينما هو يذهب إلى شراء شيء او يلعب بكورة أو نحو ذلك تجد فجأة يموت فجأة فأصبح بوت الفجأة الآن كثير بين الناس أن لا تتفاجأ تصدر تصدر فجأة تجد تفتح الفيسبوك صورة واحد بدل ما يغير صورة الغلب بتاعته بإيله كان الأول يقعد غار صورته قال لك غار صورته ونزل ماء البنة الجديدة والجرافطة وشكل إيه فجأت بصت لك نزل النعي بتاعه على صفحته فجأة قال خرج ما جعش سافر ما جعش فمن علامات الساعة يلا معه موت الفجأ كذلك أيضا من علامات الساعة تمني الموت بين هذه الساعة تمني الموت بين هذه الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه ما به حب لقاء الله عز وجل يعني إيه؟ يعني مجبولي يريدنا موت عشان هو أشتاق للقاء ربنا لا ده من شدة البلاء الذي عنده يتمنى ليه؟ يتمنى الموت في بعض الناس الوقت يا من الغلاء اللي الناس فيه في بعض الناس اللي مش لأيه دواء في بعض أصحاب الغسيل غسيل الفشل الكولوي مش لأيين علاج عشان يغسلهم يقول يا رب خدني وريحني يا رب خدنا عشان الآلم عشان ما عادش ليه علاج ما عادش ليه محلول أو جلوكوس عشان يدوى بيه فيقول طب العيشة لازمت يا إذا كانت دواء مش لأيينه بنتعزب بنتعزب ففي ناس بتتمنى الموت بسبب يا جماعة البناء مع أن الأصل هو عكس ذلك لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر النزل به فإن كان محسنا فلعله يزدى وإذا كان مسيئا فلعله يستعد الأصل أن لا يتمنى الإنسان الموت وأن يسأل الله العافية وأن يكل الأمر إلى الله اللهم أحييني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي لكن من شدة البلاء على الناس إن في ناس يتمنى إن هي تموت لأنه مش عارف يتداول لأنه مش عارف يجب أكل لعياله فيتمنى إن هو يموت بسبب هذا فقال يمر الرجل بقدر الرجل فيقول يا ليتني مكان وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان لو لو وجد أحدهم الموت يباع لا يا الله شف دي يأتي على الناس زمان لو يجد أحدهم الموت يباع هيشتري الموت تخيل دي يشتري الموت عشان يموت من علامات الساعة طبعاً إحنا قلنا العلاج لهذا الأمر إن الإنسان مهما نزل به البلاء أولاً لا يتمنى البلاء ويسأل الله العافية وينظر إلى أهل البلاء ليصبر يعني إذا كنت إنت الآن في ضيق من العيش فانظر إلى إخوان لك في العراق وفي سوريا لا يجدون أمناً ولا عيشاً عند ذلك تحمد الله على العافية نحن عايزين يا أخواننا في شجة البلد اللي احنا فيه بقالنا كان يودولت والتقاعد في البيت من بعد العشة وسعب تجيب الأخبار عشان تشوف لما طال هذه المجزرة اللي حصلت أول مبارح في الحلب إن الكفرة والشيعة سايبين طريق قال لك طريق اسمه طريق آمن اللي يطلع من حلب يطلع من الطريق ده وشوف الفجر والعيث بالله والكفر أن يخلوا الناس يطلعوا من الطريق الآمن النساء والأطفال ثم يقصفونهم بالسواريخ تجو في الجسس على الأرض الست اللي ابنها نين جنبها طفل رضيع والشرطة في إيدها الثانية راح تهرب يضربوها بالسواريخ عشان يضربوه وفعلا امتلأت الأرض ظلما وجورا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم